بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كلبت سمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطالية وأما عاد بالقارعة وَهَلْ مِن مِّن رِّيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُ مُنْبَذًا لَنَقْبِلَهُ وَالمُعْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّادِيَةِ إِنَّ لَمَّا ظَلَمناهُ وَحَمَلناهُ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ وَعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ الْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَاوَاتِي يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي نيلاقي حسابيا فهو في عيشه راضيه في جننه في جنته عاليه اطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيا كلوا واشربوا هنيا بما اسلفتم في الايام الخاليه وَأَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِمْ فَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله ضرها 70 ذراعا فاسلكوا انه كان لا جاميه ولم اد صلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله ذقها 70 ذراعا فاسلكوا انه كان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 قول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقضعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين هُوَ لَحَقُّ اليَقِينِ فَسَجِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ